مراحل التعليم للتعليم مراحل مختلفة يمر بها الطالب خلال دراسته فإذا أنهى مرحلة تعليمية انتقل إلى المرحلة التي بعدها وتتكون مراحل التعليم في كثير من الدول العربية من أربع مراحل هي المرحلة الابتدائية فالمرحلة المتوسطة فالمرحلة الثانوية ثم المرحلة الجامعية وفي بعض البلاد العربية يلتحق التلاميذ قبل المدرسة الابتدائية بالحضانة فالروضة ثم التمهيدي يلتحق التلاميذ بالمدرسة الابتدائية عادة في السادسة من أعمارهم وتبلغ سنوات الدراسة في المرحلة الابتدائية ست سنوات وتبلغ سنوات الدراسة في المرحلة المتوسطة ثلاث سنوات وكذلك في المرحلة الثانوية أما المرحلة الجامعية فتتراوح بين أربع وست سنوات بعد أن ينهي الطالب المرحلة الثانوية يلتحق بالجامعات أو المعاهد إذا حصل على تقدير طيب وبعد أن يحصل الطالب على الشهادة الجامعية بتقدير جيد جدا أو ممتاز يلتحق بالدراسات العليا للحصول على شهادة الماجستير ثم شهادة الدكتوراه من ناحية أخرى في البلاد العربية نوعان من التعليم هما التعليم الحكومي وتشرف عليه الدولة فتبني المدارس، وتوفر الكتب والمدرسين، والتعليم الأهلي، وتشرف عليه بعض الجمعيات والأفراد.